مساء الخير مساء النور يا سيدتي هل هناك مناطق شرائية قريبة من الفندق؟ بالتأكيد ماذا تريدين أن تشتري؟ أريد أن أشتري بعض الهدايا والملابس حسنا يوجد سوق شرائي على بعد عشرة دقائق بالسيارة هذا مناسب أريد السيارة أجرى من فضلك ستكون السيارة جاهزة خلال خمس دقائق شكرا جزيلا عفوا ليلة سعيدة إن شاء الله موظف الاستقبال مناطق شرائية قريب بعيد بالتأكيد يريد هدايا ملابس هدايا تذكارية تحف منتجات جلدية سجاد عطور كاميرا بطارية سوق شراء مقهى سيارة أجرة يمشي عشر دقائق ليلة سعيدة